أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار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 يَجُونُ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مغنون أن نصيبا مننا قال الذي نستكبره إن كلم فيها إن الله قر حكم بين العباد قَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ خَذَلْنَاهُ أَن رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن كَذَّبْنَا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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم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 10 kertaa 10, että Bokul ja Sajash ja Kavadu, ja kun kämisiä 10 tällaisia nuo suodat, kun saapu sana tafsirka Koran ke kirjimka, sen jäljellä on aina jotakuin on مثل صورة غافر كميدة حشرة ذي كورة يبونكو حريرساني هاي وحاينكو جرني مؤمن آل فرعون وعدك يوان ذي قيمك البضمي اذا ريد يزددها وجهدين اي ايه اللحظة أي جرني من عمل سيئة فلا يجزا الله مثلها ومن عمل صالحا من ذكر وهو مؤمن أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير الحصاب ولي سؤات الواندية سيئوه عقل عليي أمو انك دادك اواني سيئوه من دهور الله مهر قال تعالى إبوحوا يرسوا ونوشة قالية سيئوه انك ريارك ولاحظ لي شمحان بمقع سلوران جري قبت جري دا شوكاد لا يا ملحت ويلي ما صار له هغامينا يوي مليي هوري دعوله سير بوكو بلا باي يختم ايمانه واتين النري مركان دم بديركو كا قاداي ويي روا قاو طلب ما لي محايق وعل ادعوكم اني يا يدينكو يارايو الى النجاتي بدبالو الى رقابك يا علني حدوني يا اخرينا تكبد بددا الدنيا ذنبت قلية عطمات خلوة ميزتان آخراً العذاب النار عركبت بادانه أدجنا كشامبان أنيقا إليمكو يا رأيها وتدعونني مع الأسافي الشديد إليمكو سوى أحد أنيقا إيقو يا رأيسان إلى النار الدنيا ذنبت الكفر والمعاصي وإن نغو النار مذنائي باديقو يا رأيسان وصي فصيري تدعونني واحدي ويا ريسان لأكفروا لأكفر إنا جديدوا بالله أباوين تعوذنا عمان هذا هذا الذي نقبض الرذى تلحق تدعونني واحدي ويا ريسان لأكفروا إنا جديدوا بالله أباوين هذا الآن كفر جديدك وكان هو وجريك على ورجاله به أبا ما وحان لو وذاجيه اون ليس او لي آنقة ايه واحد احبان لو وذاجين ايسان حلمنا قومب وحانان قرانه وحي قزان ايه وحي قران ان لارك وحي كو يالان ان لوغي انا هدنا احبان لو وذاجيه اياده يقول مرلا ريسان مارلافادوانا آنقة شمعان ادعوكم وحان دينكو يا راي الى العزيز Ilaja, jadomala katka, El Gaffar jadombu dafida, padumna, jadin kun jaraj. Oħadat rumaisan urra, oi, raffer, jadin jaraj, oi, jadgavu حدين الله ضيعنا إذا انت بدفع لا جراما وحصوك أنه بالنسبة أن تدعونني إيه يا ريسان إليه إيساك ليس له أمسكنا دعوة يرمو وحدوك دعوة كله وحدوه أحكوت رأي أما آخره أحكوت رأي مثل ما أحكوه يوحوك ليه أحكوذ مثل الله أعركو في الدنيا الدنيا نادعكم مال ولا في الاخره اخره نادعكم مال قولي شنو واحد يجيب مي واحد اجيب ما اجوني اخرا مثل واحد قالكم اسنان بعد يقول يا ريسان لا تسمعوا ولا تبصروا ولا تشفعوا ولا تنفعوا ولا تنظر وحن وحواي بعد يا ريسان فرعون أنا ربكم ولا على أبويري مركع قلدها لا بقلاتي لي وأنما ردنا أنيق إلينك وما شاينه لافن إلى الله يربوينه كل كهداه بأدو عزيي قو بينيي هذا نذريق يا موجو تج تو سيس يليس وأنما ردنا إن جودنا أنيق سمعانا يا إلينك غبضي يا بنو إسرائيل يا مخلوق لما انت يسكو در سده لو دني هاي وانما ردنا نقط عين النقونين ادو ياي لا نقونيا وعباد انت الله في بطنيت تي انت نييره جوشنه واكد بتغينا ما شاء الله لا بنعينه الا الله يبوينه وأن المصري في تسك خدودها جدبي في الكفر والمعاصي قال لي يا قف رك بديهي هم ييجوا كليه قول، اصحابنا ايه ايه ايه ايه أي أصحابنا، نارك ورلوك هرين دونا، سراقين ميجا بدن بركوا هذا لي، دكس اللوج الجيم واي، حماري من الله فايز او ورلوك دي لا يال لييري، وركي سيوحو كهري، حتى هذا المغلي وايدان، حتى تذكرون واد حزوزا ما وعدك يا واندا أن أقول إن الله يحيي لكم يدينك وكان قيم جبذا كان إدريس أحدا جديد دت باتك خصوصا دونسان هذاي ما ليس سادق عن نقود وعدك يا واندا إذا نجربدش وعندنا وراري وحي الله متاعي المولى سبارك وتعالى يا نوح قد جادلكنا فأكثر تجد لنا بما تجدنا وروان وريسي أي الله من اللهي لا والله إشنا وحني هذه مركزي جدا وأفضل وابن دعي أمري أنا كثلاث دا الله أبا وين أيانو بندعي الله أبا بصير أنا بسير بالعباد دومي يا وحي الله واركيد بدني وجيلو أنا أرنت هذا qor doon banaaydin nagon mayo wax doontaan ayu samay sida marku yaro mindi yahlo soo warka ugu gaba na waafirnay qor awannimo baahi turkiisu iska galay halaqii dugaa guuheyshay halkii baa qaar ilaankalki duuriyad ilaalla taago tuuga gagaa wayeen sidee inu guriyahu u amarku tagleeyno baduurkana duugaaga ugu amarku tagleeyaa laajii buli bahu noqday cadaalinta ilmihi marsoode la wardiya laga qabsay ilamadii firqo ambaacegay oo radgaala dad balli bahnaa gay nagmarkii laga dhigay wax qarnii cimoo wada haa wanaabba albaan la bay ruumar rumaysay imana bay yarada hileen ruuba nan laaymu aluugadno iyagii buu dadana laayii samankalu droozil u koobor koona gumadiru socob samin kuu naliba سقوي اسكهوبيسان ياي قوتا وئسي الكيسي يجيسي كي هوجي قوديسي ومجهز في نفسه اسقاي كو اضراني ارزوش من ديو حظوا ونتو كا كراتورو او غان كو دوفتو يو كركا كو جاجد قرني يفضل كاني جاي ملي مخبار يري دميي ملي دمنا ادي وريت لاف لو يميلو ببا مكو سيراي قال تعالى الى وحي ينيف الله فوقه وعشان اون الى الالي الله أبوين بوين وحونه ك الى الالي سياتما سي هاغرتي سي عمي أي بك الى الالي اي مكروكو هاغرسله ايدم دي لوجري الله ك الى الالي سين لغ سرفي و وحيو تغهونك دي بحما لا مينايا ملي دمنا ودا فرعون دي انت دبا جوجتي با باث وحاكه الالف او فروني يادتيس سوء العذاب عذاب كأو عمان بدن اياكو دغاي بي نار بالا سوق يجي اوكلك عذاب القبر قربتي يصبح صبح لي لاركبا حباليه لو نارن وعليه يا مفاسيركم مؤمنين جهاد با كل متا اياشم برع غارن او قيمي بدن الواحد ودل لقليا شنبري هيجان لا يدابن مالينكي خبر كي نقا ناديل العرش عرش رفينسيس اياش بريان كوان بالعشن برمد ملو اي ايبابوري عمل خوذي ما باشن برلا قديك ارواح ودينا ولا قليه كربتين ولا عذابه صروح دينا ولا عذابه حدو العذاب كي وين قال تعال الى وجه النار نار با يرضون اللبنديق عليها نار يوقرك يا دايو نارقوم وقفرعون عليها على النار النار تالله بنديها والله عذاب خذوا صبحا يوعش ينقلب وغلب لانك يا سبحانك قما انت هو عذابني عذاب القبر دليلك في قرانك وقا عيسى اما في سنة حديثك داغو نقتي رسولك عليه الصلاه والسلام وحير القبر إنما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النهر. فسبلا بشرية، إننا جانس مين قطعا، شكسبا الله سماه، وإن تينوكتها جنائي، كل كينو جانس كربه له. إبا سبحانه وتعالى، ملاهي يحيى ما وزرايا، كل كإن جن الله بدلو، حتى قفي ما شاين وكيني، وقفي عن جاي، يئن الله بدلو، لماذا ذي حان وقال قبر، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار تلك قرآن كانواك النار النار با البندق، للبندقة فرعوني عليها النار دوسر غدوا سبحظ إيوه عشيا قلبت ويوم تقوم ساعة ساعة قياما مالنتي جوكساني زل آخرة التي يقال الله هم وحلو ادخلوا قروي إلى هم ملاك فرايح إلى هم ملاك تلا إلى واحد قليسا ألا في العون في العون يا أنتي الراعي أشد العذاب ألا بقدرة قليل قلقلا ويوم تقوم ساعة ودخلوا قلب يذن في العون يا في العون في يا أنتي الراعي أشد العذاب قال يا لورنا كل كذا زارين دي نيغي دي ميغا بغنا يا من عمرك في هنا ساساري مودو كل مالك كل كاشد على اشد واحد متضليل هذاك قال في العون لا جايي ميد كدارني ما يجري لا ييري شديد باكو اسيا كل كان اوو درن واك هو النار تو هو اسي بس خذوا الله النار تو دابا في سورة عيد فَيَوْمَ نُقَمِّرُ الرُّبَا إِنَّ قَالَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ مَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْصُوبٌ تَضَرَّبَتْ <تصفيق> أَبْوَابُهُ ذُلَالًا الْبَابُ كُلَّ لَدَيْهِ كُلُّ هَذِهِ كُلُّ قَوْفٍ كَمَا هُوَ سَيَجْعَلُهُ قُجِلًا تَضَرَّبِ أَبْوَابُهُ مَرَّهٌ تَضَرَّبِ بَابَ كُلٍّ كُلُّ مَا هُوَ قل يوم ما تقوم الساعه تدخلوا ال فرعون اشد العذاب قالوا الذي ادعو في سوره المائده نكصم مرني ما كوي كفريه خلدي نار لقوله تعالى اي ودليلا اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احد من العالم كل قولدي خيري عذابا قفلا ماذا العذاب ايه العذاب ايه واشهد العذاب لم اقول هذا حيثتا سدح وحاكوا المنافقون يقن الدليل كذي في سورة النساء ايه اتكوصوا امرتي ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار كواسين بلون كل اقول هذا سدح افر المصورون وحن فلعا لا تكا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث رسولك او دليل اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فيقال لهم احيوا ما خلقتم الى وابف عيزتان وتدقوا رحبلا وقورنا وحادي يحاجميه وشاون مرسانا وابف ساميسانا احيوا ما خلقتم نفن قليل كلك نفقلين كريم ايان كلك اوامان اظلموا من ممن يخلق ذهب يخلق كخلقي إذا غير سوى إلا إذا كنت تاقدون كلها أخرتها قولة أشد العذاب ويا قومي طلوب. ما مالي محايقوا عن أدعوكم من الذين كن يا رايو إلى النجاة سما تبعين من عذاب الله في الدنيا والآخرة لك سما تبعين فهو تدعونني إذن نأتيه يا رايزان إلى المار سببك النار تتقال سيناي القبر والسرق والمعاصر بذلك يا ريسان فالعناني وحد يقول يا ريسان لأكفرة إن أنسي في بالله أبوين وأسريك أنحقي صلى الله عليه وسلم به أبو ما هو وحوصا ليس لإيسو قناني به وحسي قيسان علمنا قوم وحنانقراني وحيهين نجيرين أياد يقول يا ريسان إلا الإبعاق سيكا قيب قليو وأنا أريد أن أدعوكم أن تكون يا رأي أحد كرامي إلى العزيز الله أدوم ديسك هذا إنت أدب دراً مقونية الغفار أستريد الضبذة للطائبين إنت قفك أغنقوطا أيان تكون يا رأي لا جرام حقا وحضب أستوغن أنما وعد تدعونني إيه يا ريسان إليه إيساكا ليس إنا ينسقنا لو كذيق يا ريزان دعوة يرمى الله مغلوب وإسناه عجيب مايو وحلى عجيبنا معه نور مالي نفع ماله في الدنيا الدنيا تقول هذا تباكعب يا دعوة كماله ولا في الأخيرة الأخيرة تقول هذا دعوة تباكعب كماله وأننا مردنا أمبصين أمنا لا نورا إلى الله أبوين حقيبة يا أدي وأن المصرفين في الكبري والمعازي تذكر قال لماذا يقف كالجديزا كل حد في أرض كبرية هم يجك كليجون أي أصحاب النار نار ولا جينا يا أندن لافينا ولقد يدا النار تا وما يصاحبها أنا مركو كقوس تيم مقر كودينا كف قبل يابكلي أي ورخيز كربعي فستذكرونا كربو ما هذا الكلام انا اقول اذ الى ياي لكم دينك فك딜ينا هدي جاوبتو وافوضه وان بندي جاي امري يا تعالى ديدا الى الله فبوينا انو بند جاي او توكيلو جعفر صادق امام جيني بلن حل علميا تقيه قران كدوخاي هو مرك في خدمه اولى ياي ايا واخا كو جيرتا قف نو ستابه أولي الله ذا وأفوض إلى الله إن الله بصير بالعباد قفة إسالي باتا لكنا ستابه أولي الله ذا حصبي الله ونعمال وكيف حكمه ينبذن بولي قولك منك واللغد للعيال يري وكينه كبدي وحين لك المقلل الدين واللغد تبال له وعي أيه يري وأفوض وأبن لكي أمره تلذا فلا اللَّهِ ابوين ايا رب عندي اللَّهَ ان الله ابوينا بصير الله اركد بدن او اجد بالافادوميزويل ايو ارقايا تواقاه وحا الى نيو واردياي الله ابوي الى حم منك الى اليت كل وصدق الله في فما يعلم الجنود ربك إلا هو إذا ما نأبه كالي إبا يقال كاليحاؤه تبرير حدوه مسلل مال أبقالي إيا مالاته قبل مال فلقاه وحاسمعان إلالي الله أبوينه وحون كاير إلالي سيئات ما وحل حميه إسا أي مكروكو أغرسدانه وكديني نادين لأيين واللقودة ببابا يسعي نسيء ولا غير في وعي، تراك يسوم مركّل عليه، تراك يباغوار دياليه، لا دعوة. قلتي كهدين أي شيء، أما بعضك الله يدورك، أما بتبه اللجوء فرو، حقه عاد تجاي، بأهل فرعون، فرعون يدك كسي وعكوت تجاي، سوء العذاب غيابه، سوء العذاب، عذاب كنوع حمام بدل، أيكوت تجاي، عذاب الدنيا والآخرة. يا الله يشق صدره اما شدع عذابه كل كواره وخذ لو باذييه عذابه هو بيحكن يقال الراعيي اما ظن لو لاجي علاغي يو بيعجام نار باكون عجبت مما خطيئاتهم اغرق فادخلوا النار كل كاد بيحن نفتادي بعد عقب مقعد بيها لكن وانا كل كاد بييه لو عذاب في عذاب الغبرنا النار يعرضونا كيسا دحالي وينا وأولي ميهي وحاق وحاكو تاقي لآل فرعون فرعون يداد فيسا سوء العذاب عذاب كيقو حمان بدنا يقل قولنا بيها اللو الأعقلية حتى ناع النار ناربا يعرضونا فرعون الركيس اللبندقة عليها النار كوركد سبعدين هو سوء عذابها قلمتين هو ألا سوء عذابها قدوا من سرعة مربع العذاب وعسى أن جربت مر بالعذاب عذاب القبر هذا الكسكون جرا ويوما مال تقوم صاع صاع تقيام أي جوك ساتانة أي الدنيا دماغه يقال لهم ملاك توح الله رنايا ادخلوا أيها الملاك هداتي الملاك الجليه أهل فرعون فرعون يدتجز الشد الأعلى قل خوسي يجيهم ثلاثة كجليه احدك ربع سيمارن تو سيا يدير وك هارون كود كل كا غزال يغ نيفسان ايشد العذب وين في النار ثاني وحيكو عبدان درس لي سوره دوه ريه يوم الرزيفه اذل قلوب إذ يتعاجون ما كانت يدي ومد لو كا كل كا إذ حاول والبيع، خن النار بالتكجي، لف قروب على سكسور جزدي، وحي له هيا ويله، يا كفر جيم معصيه خريالوها، واحدة وينها هو قامينا يجي، قيبي نغذن، واحدة وينها هيا الله قامينا يجي، أنت الله ما رخصتي، إلا جعقل بذيي، مسك الله الدين لقاطي، ما إنك إلا جقوميتي، مال خودي إلا قاتي، أجاب لبادي، لف على سكسور جزني. كل كثرة قايفة رقادا تو مرن كان دعايا وانظرهم أيها الرسول الكريم وعندم أمد وحاجو عندم تا إن يتحدون عصيانكم مركل أيمر مدونة حكم مرن كاسوك دعايا في النار النار تجوده هذا أيه مرن كوك دعايا هذا الكوحف رايا قاب الله يسوع جدينايا كوم يدخل الرفاتري فيقولوا معافى تقلق الجنة السادة أيها أحي أراندونان للغيين أضايال استكبروا إسوأينا سيئي أيها أحي أراندونان إننا نقدد وإننا كنا في الدنيا الدنيا لقد أعلم أننا نحن جيرنا لكم إذن كانوا أولا طبعا قوائد الرحزان تلمانا الله ورناما الله أذن كان لأوه دواتي وركنا فرين جيرنا برايذن كتالانا اذا كان من يمت وداي نيماداش شيغان جيرتن مانتا وخمنوгу تاليم ان انرا كنا في الدنيا الدنيا دووخان حنكوها اان لكم ايدين كودا يالا سبع ان تابعي كو ايدين فحسن ايدين كدنبيا ايدين اديكا ايدين مغلا امر كي نوركو تارين افحال انتم متي مانتا مغلو نا كو النغرهبه ان حق النغ na siban kai hadeedan alab godan kaashanka nooga daruri kare kash yarma nagar raabi kirdi minan narikamil suulu tagwayniye bare chiwa xooda yashadagayso hadaralle sagad digay kalal ladina wahi waha yiraadaan istagbaru iswaynaysiye aya waha yiraadaan maxaan calaabidin inna anadi idinka kullun idaykan chiya finaan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 وأهل النار في النار والكواه هذا ماضي عندما يجينا يقول لهذا لا تقرأوا شيئا أولا الميشان الذين كنا جرنا سيوحي ذنكو قبانكرنا تلّبها دنتين لهذا والكواه هذا ماضي والله كلا بحي فأهل الإيمان وصالح الأعمال في جنتهم أيه وأهل الكفر والمعاصي والشرك والظلم في النار يكجران إن الله قد حاكمه بين العباد adomi garti walla kala biiyay war noo dha male sawu xidii ku qabna arinta ugu digu kulka adigu ilaah ku abuurtay sigaarow ku abuurtay kitr ayay ku abuurin aqlin إذا كرر الغسية، أنت توسعت كوفلا، خسول اللجوس الدري، بين اللجوس الدجيء، خبيك توسع، خسولك توسع، أنت على كم سو، ذيك الأوقات كم؟ كل كوال لسكته مي، خبرهم هذا بخير لجوه ودجرو، وإحنا على لسجوه أليم، مركين لسوكا حي، أي لسكت درمي، على تضعه والمتبوعه، وداياشي لرعزنا. يكوه الرعسنا وحال هذه ملعفت النار تكاد قيسي ايه ارقي اخيار نمو ان لو جرس اضلا دمعي وقال الذين كوه وحيرا ذين في النار قصقنا من الاسباح والمطبوعين لفضي قلبه وحيرا ذين لخزانة جهنم تفرحو مالاو قادي انه وحليسو قلي كريم قل قاس على صوت وانتي مالك دي نارتكاليك ايسي مالك مالك اللي يرى اي او وياله اياتك قار مالك عسيبه كله يا مالكو ليغضل علينا ربه ماشان واكوب جفني الاحنك هذا نفتحنك اقفت بعد الف سنة كل سنة كقدر او كنك اه سنو مالين تيبه اي كو سنو من تعتاي ايالاليه جوابه الى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 الربهم يومئذ إلا محجور إن تربي الله رجاءه ثم إنهم لا صالون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون هذا مجرا مبين هذا أبقى نجلا إلى الذين تزيموا كل ما كر كل كملاك يألك سدان أصغوا ذلك عيسو إنه ربكم خبيجنا يخافف أن نجد في حق النجا يوما مال من العدد آخر مال المئه ذي المث كذي قاد ماله إذا قتر يومه واحد متعلق كي يدق هنا حولك تأسرانه فكرة كقات إحمر مدن ولا شقير كن عدن ولا نصها كاردا حداي نصها يهوم سبت ياي نصها نصرنا حداي نصها مسلم كنا جميعا نصها كم كان شيخ من كلنا اللوله اي لنستر بالعذاب في هذه اننا لاجك بني نلوجنك ارجالي تخفيف يوما هذا ليس يوم ملائكته شيء حق قدرته كل كربكم حبجم لو توغا يخفيف خفيفه تتعيو ان حق نلق يوما قدر اليوم ما لمقدر كي ثماني اللبص اما فر يلما تنسى النيا العذاب حانك فضايديو انت الملائكي النقوركي قالوا الملائكي هاي هذا أولمتكم هو يناهانم تأتيكم من هاي دين تميل رسولكم أخيار هاي دين دين ما هاي دين نوح يهودي يا صالح سعيبي يا لوودي يا إبراهيم محمد ما هاي دين ما هاي بالبينات هجعل أدنى ما هاي دين لي ما هاي هي معجزة يا دينا سماويه في ايات قرانيه ما يلي ما دن قالوا قالوا هل نركوا يرادان بلا اني نائم ورخيت وانا يمد كل هذ اللي يمين هذا كان الذين عذابي وعد لي كدر يضل مما هذ اللي ينكف لي ولا شفيع غير ما يدين حتى دروش شيء جديد هذا القبش نواكنا وحن هو أدلي خالق وهذا قوس كان بي لعمد ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا لا تقاس مؤمنين الديو كان هو أودا بدافذل بجيرا آخرا هو شفع قال لأن نشفع لكافر حضو في جيني وأخيارين ميني فادعوا عنتم هذين كثير هذا يسوغان معاكنا لنا يا قام حقوق برايه خانه تعالى خدي ووجه يري فما تحاول الكافرين كاله تومدد ما إلا في الله يقول ما هان قالت يا وقت وكل ما ما توماي قالوا وقت خسارو يلي قويه وحناي لكن هي ماي وكان هيك قالوا المؤمنين الذين الرسل والانبياء والصالحون مؤمنين الى الواسده يا وعاكم وركودي إنها النقر إبعا أعلى النصور أغرقارينا فصولنا فصوشا نذيبا نغرقارينا أن ترسلنا والذين أخيار فصول نهيتماها أمنوا حق الرميين وأغرقارينا في الحياة سينا نلل قده أن أغرقارينا الدنيا هو سايسا وهذا الدنيا الذي يوجد فصوشا أتكانيسا مؤمنين تا أتكانيسا ويوما معلنا وأقول قارئنا يا قوم الأشهاد مرخاتيال جوكسندونا مرايقتي هي جسمي هي مؤمنيتي من أمة محمد أيام مرخاتيال إنتظروك القارئنا كل كقولا يا وفلا لفظا في لا حق لوتوزني يوما ما لين أيام قارئنا لا ينفعه أصواع تري أوالين قوي قدر سري محرروهم فتدار شلون حتى صمرت إجراءت وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم نخفف عنا يوما من العدد حمتر حتى إما لا حتى إياك إسعداديا مدن وحمتر يوما مال لا ينفع وسن واحتردون أوال من كوة ظلم فلو يالك معذرتهم يدر دارس أي مال تانعنا لئيا وحبقوا همتال ولهم اللعنة صدران رحمد أبي لقد أراد إليهن وله موحا إليهن سودات أقل كالوه حمان بدا وجه النماء أي إليه ما تقول أيها الرسول الكريم أشياء قمت سلك قلوه قمار لأي يهي إذ قرأ يتحاجون مرمدونانو في النار نار تقول هيدا أيكم مرمدونان خفا يقول الله عفا كوه الله سحرير سدي أي بهدوانا الذين ارتدوا استكبروا بسوائناي وعهده إن اننا نحن الضعفاء كنا في الدنيا ادونكم واحنا كو اها لكم اذنكم مستكبرين طبعا تابعين هو اذن العظم فهل انتم متين مقلونكم واو ترى ان نصيبا قيد من نجا غير من النار كميدة قال الذين قوي وايرادان استكبروا في الدنيا فيسكو ويننسين إنا أنك إذن كذا كله فيها في النار نار تقود هذا أن كجرنا إن الله يبويننا قد حكمه قرنق بين الحباد أدواميه تحضودي وأوكلب بحية فأهل الجنة في الجنة وقايه وأهل النار في النار وقايه وابنين تقول لماذا وقال صلى الله عليه فقال الذين وحيو حيكو عدلان في النار كسوكنا من الاصباعي والمطبوعين لخزانة جهنم جهنماء ذاكتبه من الملائكة التقمدة ايهو حيو ايرادا قدعوا ربكم حبك انك طوغة يخففها الدبعية أن حقا انك يوما قدر يوم مال انك من العذاب هنك الدبعية قالوا ملائك تقو ايرادا اولم تاكو هو يناهان تأتيكم هنا يذنت من رسولكم أخيارت الله إذين في رأي بالبينات كان عدم وياً إذين لايماً قالوا حيرادان مجرمينتي ملا وأنه يماذا قالوا ملايكتو حيرادين فدعوا أنتم إذين كالك الله توقف وما الدعاء الكافرين لا توقف ماذا يدماها إلا في الضالة يقولوا إذا طعب خسار وعنائي والنتيجة لكما ترون إن أنك إباع أي الله ننصر وقرقارينا فصولنا خيار دانوديرني يا اول الذين ددكه امنوا فصوص شرومائي او دن في الحياة النل الجديد الدنيا هوسيس ايان نوو غرغارينا ويوم ما علينا نوو غرغاري دونا اي يقوم جوكسن دونا الاشد من خاطيلكي ادككي كما غاتيك عايه او امدا يا نبي جليك مدي كما ريا يوم ما علينا ايان لا ينفعو وسوعتني والوالمين كوا في الدنيا كو قردرصدي معذرتهم في الاخرات الاخرات قدهدا حذر دارشدا بيان نعلي كالدونا وحقه مطال وله محيلائيه اللعنة داران لغا دارادو نحر استهدو وله محيلائيه سوء دار أقل اللي سو كانو قردران و جهنماء حياغا اسكالو ولغا داتينا موسلودة. مردلوه اي نبي الله موسى كاشدين سي لسو عليه اتين اوننري والنبي لوغو سوران تسليو نغوسبر غلينايو او وخي هو نبي ياش يور الله كلمي اي اوها الله كلمي يورها وسي درا قال تعال شدو يوري ولا قدو حدا اتينا اين انوسيمي موسى النبي موسى الهدى هنون باسيناي هنون كلاي موسى الذي تورده مرضى باي بايمان عيسى وعورازنا عن سيناي بني إسرائيل نبي يعقوب أولاد عيسى الكتاب كتاب, كتاب كتورادة هنون كأيان كا إيجا أرحبني هود إسقوا كتاب كهانوني نايا منا بورالا ما بيك هنوني نايا وريك إسقوا كتاب, كتاب, كتاب, كتاب, كتاب, كتاب كتورادة وعد يوانا لوريل الباب إن درجاتي بنوزع الجري أيو كتابك هو الذي هو أنا فحسب صوبنا طلقاله إنه عدلا أبي يراه حاقم مصروه هو عن أبيه كوشعي أما الدنيا كوشجو أما الأخيره إنتو دمبا وهو حيمان عيا كل كاسيدا درادة طلقاله واستوفير دم بيدافدنا لذنبك هذه ذنبك أقول يبا إنه كودافه إمام القرطوذي أهمين عمدات المفاصيل ذكي قرآن كفاصيله فكتيرك أي كجير ولك أحواريه واستغفر لذنبك ذنبك أنذيك اللعي هي إلى إنه كودافه وإيديسه أي أحواري أقوال تربضا أولا وعي روح الله الله ذنبه صلى الله عليه وسلم كما كبابك النبي قرأي قرما قبل البعثة والعصمة إلا النبي النمال إيا إلا لنتاً لا إلا لي أفرتاً صنعت من وقتك كهر إياه قفاءه قرأي أياه في لذنبك للي تسوى الرأي شأي الله بعد وقيل ذنب أمته فاستغفر لذنبك مضاف على قدر أياه لذنب أمتك ومده لقفكي قاسي دنبي دافو ويدي خايي سدحان الصغائر ومخالفة الاولى فحوا ايهو احيالها اللقرون يا ايه انصيدها لكن اللقرون يا ايه وحوا مركوصا ايهو ويهو حلالي يا ايه قول افراد وحوا ايهو استغفر لي دنبيك استغفرتو الله مغفر لي مركضيك صوتوك مالي زمان توقمد عبادة الله توقع ايانا سوى عبادة ما إذن الله فري إنه دمب لها إيانك على شرط بماها قلك عبادة الله حتى دلاء عافمات ورثته عبادة توسن حتى الاله متوسط عبادة دمباب الاله عفادات دمباب توقمد عبادة الله توقع النفط أي عبادة وأي عبادة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء مخل عباد ولقوله تعالى قل ما يأبه بكم ربي لو لا دعاوكم إذن إذن نفتده بالعبادة إنت أسوأ أخوالك هذا القرآن خلف لك إساء إلا لحظة معها إلا أحظة ما تقفها وسنقفك سورة قريب لكن أدو ملا إساء رسولك عليه سلاة وسلاة أيها الناس طوبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة واقف الياب وقيل مئة مرة واقف الياب إلا نواه فري فاصبه بحمد ربك واستغفره وكذا موحج إن أولئك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في سلاته وفي ركوعي وفي سجودي حتى سالت أمنا عائشة رضي الله عنها عن هذه المقابة وعيدت لي ما الذي أراك وحن يا مال ما أنبنبه إن هذا الله سبسو خوكتين وقال لهذا سبحانك اللهم خبنا وبعمدك اللهم اغفر لي كمم مغلجين بريانا كمم مغلق وحن يرى عليه سلاة والسلام انت لله افري تصبيعي التحميل يا الاستغفار وعلى الفريق هو فصبح بحمد ربك واستغفره انتوا بأمرون وحالا ليسميه علامه فقد رأيت العلامة علام مدينة وأركي علام مدوان معي اذا جاء النصر الله والفتح ورئيس الناس يدخلون في دين الله افواجا فقد رأيتها علام مدينة وأركي فأقولها أمركي ينفرينه ولكي تنبى إذا لو إديانا يتأول القرآن بيتلي فصبح بعمد ربك واستغفر دين لي تفسير كذية معناه دي وفرناي إذا استغفارت إذا النفط هذا مأمور وحين مخلوقنا كفوها كسورة إذا وحب ذائرك قرآنك وقال لحظة بهم المالك واستغفر دين بيك ولكي إبن وعدي وصبح توكو بحمد ربك ادر ربك اكماينا بالعشي كرمتي وعزرك والامكاني شو بعدي فلا بد من صلاه ال وصميع ادرك ان قال صلى الله عليه وسلم في قوله من صلى البردين دخل الجنه والبردان صلاة الصبح العصر صلاة صباح وقتك قريب بس هذا وقته. هي صلاة عصرنا. نور كيكة قام. من صلى البردان دخل الجنة وسب. توكل لحمد خبيك. الله أقوم معنا في العشية عصركي. قال بكار الفجركي. إن الذين وح جادون مرميا في آيات الله إلى عياد كثينة بريان كمرميا بغير سلطان. هي جون حجة أيضا حجة هي جو إن في صدورهم ما في صدورهم لابتوى لكم أسوقنا إلا كبرون ما هنوحكا واحد وقاتي واحد لو أحاق كواري مناعي إلا مرمي إن في صدورهم إلا كبروا ما هم ببالي ذهن كبير ينقاري أي وطن كبير أي وطان وإلا هدان كبر كجير إن فبعي عن هذا أي هدان كواري ما دان ما إنما كان قول المؤمنين إلا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أيقولوا أي سمعنا واطعنا أولائك هم المبلعون مو من وحده ولقد بل مل أيلا ديلاشا قوم سمعنا واطعنا ماهم ما في باله كبر كي كوا جارا يا فاستع أديكم أميكم رجل إلا هي هو بوينه هو أن حقل أتقالما يا شتى ذكرناه قد قال إنه هو هو ها أسمعه مغلد بدن حلقو هذولا البصيره هو أركد بدن و الله سماي لخلق سماوات قالوا لي يا قيامة قيامته أي هيا حجل لهور دي جاي و حالك عليك يا دوله لسمايي هي تحب بلنتي لخلق السماوات في الريال ابوريدو والارض لول الريال ابوريدو ابتديان بالوهر الله ابوراي وا اخبرك وين بدن من خلق الناس تدابوردي عاده كلو لسؤل يو ولكن هاي أشياء أكثر الناس تكانتي سبلا لا يعلمون ما يقول ولكن وحدة هتسمع موسى هنا النبي موسى سينا الهدى خلونا بنو سينا قاورضنا خلونك وحن لعلم موسى بني بن إسرائيل نبي عقوق وين الكتاب كتاب كتاب قرادة هنونك كفرنا هنون لعلم موسى لنا هدا كتاب قانوني يا ونكرة وعنى يا لغير البعض إن درجات كبن إسرائيل فاصبر صبراً يدل قال انه وعد الله فلوحان يبو حق في الشغل والصبر بالله في ذكري دين بك يا لدن بك هاك رؤي كل يوم وصبر تصبر صوتك حمد ربك ربك الماضي اعق درايا بالعشي حسرك فجرك ان الذين وعن يجادلون مرمية في ايات الله ايات كهب اني بريانكم مرميا بغير سلطان قال الله أنت أتاهم إياك إن في صدورهم لا أبتعدكم ماسونا إلا كبر إسلمين وآهان وعقال ما هم أي ناهين ببالغيه كبرك هو قارئ فاستغذ بالله أباك مغان قال شرطوه أكايل علينا إنه أب هو أباها سميع الله مغرب لجميع الأخوة وحلوها الله إذا يلقى البصير وجديد بدا لجميع الموجودات ما جيرون لخلق قصة ما هو يومي على بوريدو يا ولأني يومي على بوريدو ابتدىم إلى وجهه الله وما يبا أخبرك بدن من خلق عادة سعيدن لكن هي الناس دتك على بوريديزا العادة سعيدا بلعبور ولكن هاي يجى أكثر الناس دتك أنت إذا بلبن لا يعلمون وجهي وما يستوي العمل كل كامنش المقارنة قال سيدا ينمون إنك. إيه قال كوهكي إيه تضع تقان لغوت المامي قف إن دقابا إيه قف أن إن دقاب سينسوهم مضحين أما قف ونك سمعينها إيه أو دوزا إيه توق بأنه لا سينسوهم مضحين قال تعالى فبوحي لوما يستوي جن ما الأعمى إن دولة إيه والبصير قف وحوج هذا لما دمى السنة والأعمى خافر كيوي والبصير بؤمن كيوي وحن كلهم سنة والذي هم أمنوا حق الرميين وعملوا عمل فرج أصالحات أعمال صبا يا ولا الموسي كوهما أنت سمعين أيا فبصما ما قليلا وحير ما أدويا تتذكرون انت أدو أن سمع إيسان حدث وأن سمع وإذا سو قيامة معه إن ساعة ساعة قيامه لأدية من يسوي لا رأي بشك فيها قيامتكم سبنا ولكن أكثر الناس بدكس انتسببا لا يؤمنون قيامة الرومين مريع وقال ربكم خبقين وحويري ودعوني حتى تدعمد إذيه حيثوغ أستجب توما إني وأخبراي لكم إذنك حتى دي ديتان إن الذين دادك يستكبرون إسكوا إيسيين عن عبادتي عن إذا إذا عروس توما يتغمد إذا سيدخلون وحيقل دون جهنم نفس الليله تاخر يقولوا بقوا بعد الله محمد عبد حق الذي اذكر جعل يالي لكم لك دينك الليله هذا بين بأي بايدين ومي ان في في الليل حدثك قضي هيسه والنهار حدثها ما بين بايدين ومي مو بس شعر ايش قال الله ابوينا ذو فضل ترى يا نقاله لو صاحبه على الناس تتكدوشه لو داقه ولكن هيجه أكثر الناس تتك انتي سبب نيد بان لا يشكرون كبدا يرمالنا عليكم احد كان يدين المامي يا ربكم عليكم احد كان ليدينت المامي الله محبوب حقه حبكم في ربنا الربوبيه والالوهيه في سجع اللفاظ خالق كل شيء وعلى ارك ايديك احدكم اومي قل قال لا اله الا احد قد رجعوا عبدا هو سجع الله تما ميمان فان كيف سيدنا توفق حق الايدينك الي يوم بوبيه ذكرت مركا كلجي ان العابدين يلو يدي سبو كرمي كذلك وما دان الله إلي توحيدك بي عفاد ذيبا ينفق الله إلي الذين قوى كانوا آنجلي هذا قال بآيات الله يبوين آياتك يتحدون قوى الديدون الله يبوين الذي أحدوا سعال يلي لكم إذنك بني آدمك الأرض للك أي قرارا دينك إذنك يلي والسماء إذنك يلي بناء تدمو وصوركم كل خاصين كيدان تيني سميعي أفعزنا حجاجي صوركم بدان تينا نعمة الإيجاب نعمة الإمداد واتن ورزقكم كجلال إذن عن تسيء من الطيبة أشياء ونجم يا ذن ونعمة الإمداد كل كأح كأدين سيء ساس إذن هو ما يقرح ربنا حذنا إذن عن تسيء نعمة إشعاد مواكا قولك أبو عوى يا ذلكم أحد كسده إبنه يا ليبه الله معبود حبه أبوكم إساقا إذن أبو رائد مامولا فتبارك الله إبعب لأنبننا اللي رب العالمين وإذا يبكي لها مامولا هو الله الحي ألا النول لا إله أحد كره عبدا هو فادعوه سبحا ربنا مغلسينا الذين قلوب برعته لها له ابد اتينا عملك يا توغمده يا يرمده الحمد لله ما حدث سيولا انت الله عليه خلي رب العالمين ام الىكي ناه ما مولاي بربارين ايي وما يستوي جن ما الرحمن دول يا والبصير ان ذا قبل كل الذين امنوا حق الروم ايي فلك الصالحات أماثبا ولا حمان همان فراها همان كشقين أيها ففضانا مصرنا قليلا وعير ما أدو يتذكرون إن تذوان سميسان إن ساعة, ساعة قيامنا لآتية هو انتمد إيواني سوء إلي إيمان شاكي ملي لا ريب شاكي فيها ساعة قدهدا كما شغنا ولكن أي شيء أكثر الناس لذلك إنتي سبدا لا يؤمنون ساعة من رمين وقال ربكم رب الجلال والعلي قدحوني توقا استجب لَكُمْ يا إِنَّ الَّذِينَ الذين يَسْتَكْبِرُونَ يستكبرون في كوينهجيه ان عبادتي ان قال الله اعبودي جيد سيدخل وهيكل دونا كانما نار الليله الذي لتسكنوا في الناسة والراعيزة فيه في الليل هذا القديس والنهار ما لن يكون ذلك مبصيرا لن يكون ذلك لن يكون ذلك مبصيرا سيادوشا قيزة إن الله يباوين لن يكون فضل لقال الله صاحبة على الناس لذكر قد الله قاله ولكننا ناية أكثر الناس تتك انتسيبت نايتبان لا يشكرون تغلا يبادتك أطل شباي أنقوغا مهديني ياليكم أعكا ليذين تلماميضة الله معبد عضاء ربكم بسرع ذين ربي خالقوا كل شيء وعلى ألك المانت الله أميوه لا إله أعكا بيقوا عابدا مجرم إلا هو إبوين ماهانا فأنا صدابة توفكم إنا ذبك لي عابدان كذلك صدى كوى الله إلي أمتتنا أي أيوفكم الذين كون الله إليك كانوا أنجذب آيات الله إلى آياته يجحدون كوبيد الله هو أبوين الذي أعدوا تعالى إلى الأرض درك قررا سجنًا وسماء إرك بناء اسماء كذا وصوركم ببيت أمير فأحسنوا ناجي صوركم بدمت تجعل ورزقكم وعود كونتسي من الطيبة أشواه من ذلكم أحد كثيرا يا ليبا قال الله معبود حقا ربكم شبقينوا فتبارك الله إلا باقرى هذا لليل ينسغان جديد جدي كاركا النغري اللي رب العالمين ونقائد بربارية لها يما ملاي هو الله التي الماميبا الحي اللي النوال لا إله أحد قال لكم عابدا مجر إلا هو الله ما هانه فادعوه طوقه يرتع أخلصنا إذنك أبرا اعترايا له أبي أدين عملك كلك النعمة الإيجاد والإمداد والإسعاد انتبه الله يسوش ركي أيه اللقوف كذيه الحمد لله ما حد سيودانتاي أبوين كاليفي أيه اسكالة اللي رب العالمين اوم إليك سبرباريي والله الله